وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم, الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا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 وما أ ف ا ء الله على رسوله منهم فما أوجفتم, فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن, ولكن, الله, يسلط ولكن الله يسلط رسله على من يشاء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 يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أ و ل ئ ك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار و ا ل إ ي م ا ن من قبلهم ه هاجر م من يحبون ي إ ل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 وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم